قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا قال عيسى بن مريم الطاب للهذا فمن العلماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية من تكون لنا عيداً لأول وارزقنا وانت خير الرازقين ارزقنا وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْذُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا واعذبه عذابا لا واعذبه احدا من العالمين واعذبه عذابا لا من العالمين وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِ مَرْيَمَ أأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِ مَرْيَمَ أأَنْتَ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَقُولُونَ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ قَالَ سُبْحَانَكَ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ تُرِيتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ إِنْ قُلْتُ قِيتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ تَعْلَمُ مَا فِي نفسي ولا أعلم إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا أَقُولُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُ الله ربي وربكم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 فَلَمَّا تَوْفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا تَوْفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شيء شهيد وأنت على كل شريء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِن تَصْبِرْ عَلَيْهِمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ قَالَ اللَّهُ صِدقُ قَوْلِهِمْ أَلَمْ نَاهُؤْهُ أَيُمْ يَنْسَوُ قَالُوا بِكِنْ صِدقُ قَوْلِهِمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ لِلَّهِ مُلْكُ ودير وهو على كل شيء